112. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعه 113. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وَكَانَ وكان الله غفورا رحيما 110. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن يَفْتِنَكُمُ أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا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 طائِبَة أُخْرَلَ يصَلُّ فَال يصَلّ م فَل يصَلُّ مكَ وَاليأقُضُ حِذرَهُم وأسلحتهم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 119. ولا تهنوا في ابتغاء القوم 110. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون 111. وكان الله عليما حكيما 112. 119. وإنك تاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما 110. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما 119. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يَسْتَخُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخُونَ مِنَ اللهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لا يَرْضَى مِنَ القَوْلِ وَكَانَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطا هَا أَنتُم مَّا 114. جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا 115. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم مَنْ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً آثما او اثما ثم يغم به بريا فقد احتمال بتهنا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفه منهم ان يضل وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ